تتضمن معنى استفهام الإنكار يعني جل وعلا أن هذا الذي يزعم الكفار من أنهم على حق في عبادتهم الاوثان وجعلهم الملائكة بنات الله لا دليل لهم عليه ولذا أنكر ان يكون آتاهم كتابا يحل فيه ذلك وان يكونوا مستمسكين في ذلك بكتاب من الله فأنكر عليهم هذا هنا انكارا دالا على النفي للتمسك بالكتاب المذكور مع التوبيخ والتقرية وما تضمنت هذه الآية الكريمة من أن كفرهم المذكور لم يكن عن هدى من الله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 وقوله تعالى في الاحقاف قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ايتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين وقوله تعالى في الروم أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وقوله تعالى في الصافات أم لكم سلطان مبين فاتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وقوله تعالى في النمل أم من يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وقوله تعالى في الحج ولقمان ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وقوله تعالى في الأنعام قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قوله تعالى وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير إلا قال مترفوها انا وجدنا اباءنا على امه وان على اثارهم مقتدون قال اولو جئتكم بأهدا مما وجدتم عليه اباءكم قد قدمنا الايات الموضحه له في سورة قد أفلح المؤمنون في الكلام على قوله تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه الآية وفي سورة الأنعام في الكلام على قوله جل وعلا وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها الآية وقوله تعالى قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قرأه نافع وابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي وشعبة عن عاصم قل أولو جئتكم بضم القاف وسكون اللام بصيغة الأمر وقرأه ابن عامر وحفص عن عاصم قال أولو جئتكم بفتح القاف واللام بينهما ألف بصيغة الفعل الماضي فعلى قراءة الجمهور فالمعنى قل لهم يا نبي الله أتقتدون بابائكم في الكفر والضلال ولو جئتكم باهدى أي بدين اهدى مما وجدتم عليه آبائكم وصيغة التفضيل هنا لمطلق الوصف لأن آباءهم لا شيء عندهم من الهداية أصلا وعلى قراءة ابن عامر وحفص فالمعنى قال هو أي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أوضحنا هذا المعنى بشواهده العربية مرارا في هذا الكتاب المبارك وما تضمنته هذه الآية الكريمة من تسفيه رأي الكفار وبيان شدة ضلالهم في تقليدهم آباءهم هذا التقليد الأعمى جاء موضحا في آيات كثيرة كقوله تعالى في البقرة وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يحتدون وكقوله تعالى في المائدة وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، وأوضح تعالى في آية لقمان أن ما وجدوا عليه آباءهم من الكفر والضلال هو طريق من طرق الشيطان يدعوهم بسلوكها إلى عذاب السعير وذلك في قوله جل وعلا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 ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثير التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا اباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين والآيات بمثل ذلك كثيرة أيها المستمع الكريم حسبنا في هذا اللقاء ما مضى وسيكون بيننا وبينكم لقاء قريب إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته